وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيبة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْئِكِينَ فِي نَارِ جَهَدُنَّ مَخَالِبِينَ فِيهَا أُولَيْهَا إِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْهَا إِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ جَزَاءُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أددا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رضاه.